من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كذروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا